لآل اياك ل الحمد لله ل ل ق ر رب آ ن ا ا م ع ن ل الرحيم ل ر ح م م ن ا يوم ي ا ل د نعبد إياك ن و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم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 خير م و أ ن س م ع ه النابلسي آمنوا للعلوم ا و ا ش ا ا ئ ر ل ه ا ا ل ش ه ر ا ل ح ر ا م و ل ا ا ل ه د ي ولا ل ا ا ه ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا حلمتم فاصطادوا ولا يجرمنكم ش ن ئ ا ن قوم ص د و ك م عن ا ل م س د الحرام أن ت ت ع و و ت ع ا و ن و ا ع ل ن ا ب ل ى ي للعلوم ا و واتقوا ل إن الله شديد العقاب الاسلاميه ل ر ل غ موسوعه النابلسي م ة و للعلوم الاسلاميه أ ك ل ب ع إ ا ذ ك اسماء ذبح الله ن ص ب وما الحسنى وأن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 فمن اضطر في مخلصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يسألونك أحل لهم قل ماذا الطيب و موسوعه ا ا عَلَّمْتُمْ ل مِنَ ج ا ر ح مُكَلِّهِينَ ت ع م النابلسي م للعلوم ا الاسلاميه أَمْسَكْنَ ع ي ك م ك ر و اسماء ت الله الحسنى الله ي و م أ ح ل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ا ن قبلكم اذا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن محصين غير مسافرين محصنين غ ي ر ك س الهدى ف ح ي ن و ا شركه دعويه غ ي ف ربحيه م ذات مضمون ا ج ت م ا ر ي ن موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إِذَا قُمْتُمْ ب ل ى ا للعلوم ص ا ا ة ف ا و و ج ك وَأَيْدِيَكُمْ ا ل ا ف ق و م س ح و بِرُؤُوسِكُمْ و ر أ ل ك م إِلَى ا ل ك ك ع ب ن وَإِن ت م ج ن ي ا فاتطهروا وإن ن ك موسوعه مرضى أو على ف ر أ ا ل ن ا ب ل س و للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه ف ت ي موسوعه ا صيدا طيبا ف م ح ا بوجومكم النابلسي ي ر للعلوم ي الاسلاميه ي لعلكم ت ش ر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 شركه الهدى شركه م ن م شمآن قوم ألا دعويه ل غير ر ب ح و ه ذات مضمون اجتماعي ل ل ه خ ب ي ت م ل و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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ذ ك ن م النابلسي ل عَلَيْكُمْ ه إِذْ و أَيْدِيَهُمْ, فكف أيديهم عنكم وَاتَّقُوا للعلوم الاسلاميه ل ي ت و ك ل ل ؤ م ن ولقد َََْ أ َ خ َ ذ َ الله َُّ ميثاق ِ ن َ ب ل ن إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ وبعثنا ََََْ منهم ُِْ اثني ْ عشر َََ ن َِ ي ب ا وقال َََ الله َُّ إ ِ ن ِّ ي ن َ ع ك َ لئن َْ أ َ ق َ م ت ُ م ُ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ واتيتم ََُُْ ا ل ز َّ ك َ ا ة َ وامنتم ََُ برسلي ُِِ وعزرتم َََُُ ه م ْ و َ أ ا ق ر َ ت ُ م الله َّ ق ر ك ه ا ل ه د ا لو ك ف ر ن ع ن ك م و ي ه غير ربحيه ذات م ض ل و ن ا ج ت م ن كفر ب ع د فقد ذلك ضل منكم س و ا ي ف ب م ا ا نقضي ق و س ل ع ن ه م و ج ع ل ن ا ق ل و ب ه م ا س ي ا يحرحون للعلوم ك م ة ن ا ونسوا حظا ا ذكروني و ل ا ت ز ا ل تطلع على خ ا ه موسوعه ن ه م إلا قليلا ن م و ا ص ف ح إ ن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ح س ي ن ن ومن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إنا م ا ق ل ا س ل ا م ا ك ر و ه أ ق ر ن ب ي ن ه م ا ل ع د ا والبضاء و ة ل إ ى يوم القيامة و س و ف ن ن ب ئ ه م الله ب م ا كانوا ي ص ن ن ع و يا أ ه ل ا ل ك ت ا ا ب قد ج ء ك م ر س و ل ن ا يبين ل ك م ا ع ي ر ا ً الكتاب يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور, نور وكتاب و ي خ ر ج ه موسوعه من النابلسي ى ت ق م ل ق د كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إ م الاسلاميه ل ه و قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد أ ن يهلك المسيح ابن مريم و أ م ه و م ن في ا ل أ ر ض جميعا إن أراد أن أراد ا ل م س ي ح ابن و س و أ م ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ص ا ر نحن أ ب ن ا ء ا ل ل ه و أ ح ب ا ؤ ه د ع و ي ع ذ ب ك م ب ن و ك م بل أ ن ت م بشر م ن و ن يغفر ل م ن ي ش ا ء و ي ع ذ ب من ي ش ا ء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 جاءنا من بشير و ل ا نذير ف ق د جاكم ء بشير و ن د ي ر والله على كل شيء قدير ويبقى الموسى يقوم يقوم بكورونا متى الله عليكم إ بجعل فيكم بجعل التي موسوعه ل ا ا ل ى أ النابلسي ر ك م ف ر للعلوم ا يا س الاسلاميه ن وإنا لن ل د خ ا وإنا لن ندخلها حتى منها فإن ي خ ر ج و س و ن ه النابلسي فإنا ا د ل ا ل ن يخافون أما للعلوم ي ا ل ب ا ب فإذا د خ ل ت م ا ف م غافلون موسوعه ا ل ن ا ب ل ى ا للعلوم ه الاسلاميه فتقبل موسوعه م ا و ل م م يتقبل ن ا ل آ خ ر ق ا ل لأقتلنك س ي للعلوم ا ل ق ن ل إ ا ي ت ق ب ل ا ل ل ه من ا ل م ت ق ي ه س موسوعه ا ل ت ق ن ي م ا أنا ب ا س ي ي للعلوم ا ل إ س ل ا م ي ه ف ت ك و ن س و ص ح ا ب ا ل ن ا ر و ذ ل ك ج ز ا س ي ل ل ف ع ل ه نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح م ن الاسلاميه خ ر ي ن فبعث الله موسوعه النابلسي ل ل كيف ي و م الاسلاميه و ء أخيه ق ا ي أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ل ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من النادين من أ ج ل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أ ن ه من قتل نفسا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ر ك ل خ س اسماء الله الحسنى ا تابوا من قبل أن تقدروا عليه ف موسوعه د ل ن ا ب ي س ي للعلوم ك م ت ف ل ح ن إ الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و بلهم ولهم عذاب أ ل ي م فمن ََْ تاب َ من ِْ بعد َِ ظلمه و َ أ َ ص ْ ل َ ح َ فان َ إ َّ الله ََّ يتوب َُُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ع ذ قالوا آ موسوعه ن ا ب م النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي أ ت و ك يحرفون الله ك م ة بعد ا و ل ح س ن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 لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا ل و ن بالسحت ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ق عنهم و إ ن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ ح ك موسوعه ت فَاحْكُمْ م ب النابلسي ق س ط إ ل ل ه ي ح ا ق ن وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ للعلوم ن د ه م ا ت ر ا و ع ن د ه الاسلاميه ت و ر ف ح ك اللَّهِ ثُمَّ ت و و ل ن مِنْ ب ع بالمؤمنين. إنا أنزلنا موسوعه ر ا النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ا د و للذين ه ا د و ا ا ل ر ب ا ن و و ن ا ل أ ح ب ا ر ل س ت كتاب ح و ا من ا للعلوم ه وكانوا, وكانوا ي شهداء ا ل ا س ل ا خ م و ه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 قيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين وليحكم أ ه ل الانجيل بما أ ن ز ل الله فيه ومن لم يحكمه ما انزل الله م و ل ا م و س و ن ه م م ب ا أ ن ز ل ا ل ل ه و ل ا ت ت ب ع ل و ه م ا أن ز ل ا ل ل ه إ ل ي ه موسوعه النابلسي م يريد للعلوم الاسلاميه ل ف ا ل د م ح ا ت ل ن ا ب ل س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 ب ي ن ه م ا ل ع د ا و ة و ا ل ب ا ل ا ء موسوعه م م ن ه م أمة م ا ب ل س ا ء ما ي ع م ل و ن ي ا أيها ا ل ر س و ل ب ا م ي ه إليك من ربك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ شركه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات ي مضمون اجتماعي ل ك ا ف ن